<تصفيق> <المحب سلام> السلام عليكم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تمر هذا الموضوع بالنسبه تاسع وشا 899 stacks clic calm� blue zeker миним ills明 prestigious大学 ��煎兄 purposely Engnrad up in the product. огда posanch mercial com anger 杜耀 amigo omedical futur 我们先说实, 我们先d gets that. sickness aquell最好 what we want to tell 嘗嘩多少 grams马上来 exoner وهذا هو المعتمد أن الخبر ان الخبر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر اليه الإنسان وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفع ان لا يمكنه لا يفيد العلم الا نظريا وليس بالشيء لان العلم بالتوكل حاصل مما ليس له قضيه منطقيه العامي الى نظر تقييم امور المعلومه او المظنونه يتوصل بها إلى عزوم أو ظنون وليس في العامي ارضيه لذلك فلو كان نظريا لما حصل له ولا كان هذا القرق بين العلم الضروري والعلم الضروري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال هذه النقطة إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال مما استدركه القاسم ابن قاتلوبها على شيخيه ابن خجر رحمه الله حيث قال الضروري هنا صفة للعلم فيصير معنى التركيب إذ العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلاب ولا يخفى ما فيه, فيه من عدم له تنصف ولذلك كان هذا الاعتراض في محله وممن اعترض على هذه العبارة إذن استدركها من لهم استدركات على النزة نحو الكمال ابن شريف والبقاعي والقاري كذلك في شرحين والصواب أن يقال الضروري يعني في تعريف الضروري هو العلم الحاصل بلا الضروري العلم الحاصل بلا استدلاب او كما قال القاري أيضا اذ الضروري يحصل بالاستدلال اذ الضروري يحصل بالاستدلال نعم تفضل قال مولانا تعالى اذ الضروري في الذهن بلا استدلال فالضروري وفيده لاكن مع الاستدلال على, على النفاذ والعالم الضروري يحصل بدون استدلال No. نعم لا يخصه الا, لمن إلا لمن من عند فيه اهميه النظر نعم وانما فرض شروطا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم فما بعد فهذه التفرقه التي اشار اليها الحافظ لم تكن معروفه, لم تكن معروفة عند السلف هم بين ما يسمى بالعلم الضروري والعلم النظري وإنما هذه التفريقة نشأت بنشوء علم الكلام وبدخول المعتزلة في هذا الباب بل إن التقسيم إلى متواتر وأحاد لم يكن معروفا أصلا عند السلح كذلك إنما أول من قسم هذا التقسيم هم المعتزلة وكانت لهم اغراض خبيثه من هذا تقسيمي زغنوا لا كفايه زيدوا ها زغرو ترضوا وراح احمد سلام لي كل على طول الله لان نعم ف هم اللي بدأوا هذا التقسيم من اجل ان يتوصلوا من خلاله الى رد الاحاديث الوارده في اثبات الصفات ولما لم يجدوا سبيلاً إلا هذا لم أوحى به إليهم الشيطان أنهم قالوا إن الأحاديث التي جاءت من طريق الأحاد يعني ليست متواترة لا تفضع عقيداً ولا نصبت لله بها صفة فابتبعوا هذا التقسيم ولكن أهل لكن أقروا هذا التقسيم من الناحية الإصطلاحية لا يعنون بلا شك ما على يعني هذا التقسيم ولو سلم من ناحية الإصطلاح وغاب الإصطلاح واسع ولكنه لا يسلم لهم من ناحية الاحتجاج به على التفرقة في الاحتجاج يعني أهل السنة لم يفرقوا في الاحتجاج بين متواتر وأحات بل الكل عندهم خجة يجب العمل بها وأنها كلها تفيد العلم ما دام صح الحديث آه. هذه نفة يجب أن تفهم حتى لا يضل الطالب فسواء كان الحديث متواترا او كان احادا ما دام قد صحه فانه يفيد العلم ويوجب العمل وهو لا فرقه في الاحتجاج بين متواتر واحاد صحيح وانما بلا شك المتواتر أقوى نعم هذه مساله اخرى القوة مساله القوه ولكن هل يقال إن المتواتر يحتج به والأحد لا يحتج به لأدباطر. هذا باطر كلام هذا كلامه معتزل هذا كلامه معتزل ومن تبعه من الأشاعر وفرق أهل الظلام فالشاهد أن الخوض الخوضة في هذه المسألة إن بي أن يكون على هذا الأساس أن المتوافر لا يفترق عن الأحد في أن كليهما حجة وكون المتوافر أقوى هذا لا يرفع الحجية يعني الأحد أو يجعله يعني أضعف في الخجة لا لا بل الحديث الذي صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو جاء من طريق واحدة فإن حجته فيقين الاحتجاج به قوي أيضا وليس ضمنيا أو ليس ضعيفا في الاستجلال كما قال أهل الفدع من المعتزل والأشعار لا هذا باطل ماذا <مدام> ما صح الإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو بطريق واحد ولو بطريق واحدة فإن قوته في الاحتجاج لا تظهر ولا تقل بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خجة نفسية في العطائل وفي الأحكام سواء كان من دواثرا أو كان أحدا ومسألة التفرقة ومسألة من بين العلم الضروري نحن والعلم النظري وإن صحت من ناحية التعريف النظري ومن ناحية الاستلاح أيضا كما قلنا في التفرقة بين المتواتر والأحاد ولكن في ناحية التطبيق العملي فهذا الذي وصيه للمخالفة فالحديث المتواتر كما قلنا أقوى نحية أن عدم الرواه الذي رواه أكثر مما يأتي قوة أكثر ولكن هذه القوة لا تعني أن حديث الأحاد الذي جاء من طريق واحدة ولم يختلف العلماء في صحته أنه يفيد العلم النظري لا بل يفيد العلم الضروري أيضا إذا صحه صحه فكما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير أن قول عامة أصحاب الحديث وأصحاب وأتباع المذاهل المشهورة الأربعة على أن الحديثة على أن الحديثة الأحد الذي طلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم أو فإنه يفيد العلم ويوجب العمل ومعنى طلقته الأمة بالقبول يعني أن الحديث قد صح وطلقاه لغلماء مخصوص الأمة هنا بالأصال الغلماء قبلوا هذا الحديث وصححوا ولم يختلفوا في صحته فمن قال بصحته وعملت للأمة بأنه يصير خجة ويفيد العلم الضروري أيضا الذي هو اليقين لا النظري فقط كلمة النظري نحن قد تقال في حق العالم في خلال استدلاله لصحة الحديث من عدمه نعم هذه لا يحسنها كل أحد هذه تحتاج إلى نظر واستدلاله العام لا يحسن البحث في الأسانيد بالنسبة للأحاد فلا يتوصل إلى معرفة الصحة من عدمها فهذا من ناحية الاستدلال النظري نعم هذا حق حق العالم وأما إذا توصل العلم إلى صحة هذا الحديث وتلقوه بالقبول فلا يقال إنه يصير في حق العام وفي حق الأمة جميعا أنه يفيد العلم النظري له ولكن هذا ما صح يفيد العلم الضروري أيضا الذي يعني اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأن الأمة يجب أن تقبل هذا الحديث وأن تعمل به ولا يقال إن, إن, إن المسألة ظنية أو إن العام لا يقبل الحديث إلا بعد نظر واستبدال منه هذا خلط بل الحديث خجة بنفسه ماذا قد صح يجب العلم يفيد العلم ويجب العمل ويأتي مزيد بيان إن شاء الله بهذه <تصفيق> النقطه او النقطه لما نتكلم عن حديث الاحاديث كما يلي ان شاء الله باذن الله طيب اقرا قام وصفهه الله تعالى وانما ارهق الشروط المتوافق لأنه على هذه البيتية ليس من موافق العلم الإسناد إذ علم الإسناد يبهد فيه عن صحة الحديث الظاهر ليعمل به أو يبدأ من حيث صفات الرجال حيث من حيث صفات الرجال وصيض الأذاء والمتوافر والمتوافر لربحة عن رجاله بل يجب العمل به من غير فإذا ذكر أبن الصلاح أن بدال على التمسير المتقدم يعد, يعد ودود الحافظ ما ذكر أبن الحافظ رحمه الله في أن المتواتر على ما قد بيّنه لا يدخل في علم الإسلام أصلا يعني بمعنى أوضح لا يدخل في حد الحديث الصحيح المصطلح عليه لأن الحديث الصحيح إنما يبحث في إخناده وفي رواده وفي وصله من عدنه وفي شذوذه من عدنه هذا كله لا يبحث به في المتواتر فالمتواتر لا نبحث فيه عن عدالة الرجال ولا عن مسألة الاتصال من عدنه ولا عن مسألة الشذوذ فخرج المتواتر بهذا عن عن عن الحديث الصحيح المصطلح عليه ويعني ممن بيّن هذا أيضا طاهر الجزائري والمشقي هنا في كتابه توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر حيث قال لأن المتواتر يجب أن لا حد الصحيح المذكور لوجهين الأول ما صدق من أن المحدثين لا يبحثون عن المتواتر يعني لا يبحثون في أسانيده أو عن استغنائه بالتواتر عن إيرادي سنة لله حتى أنه إذا اتفق له سند لم يبحث عن أحوال رواته فقول المحدثين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف يريدون به الحديث المروية من طريق الأحاد أما المتوافر فهو خارج أبن نورد القسمة وقد ألحق بعضهم المستفيدة بالمتواتر في ذلك في إلى آخر موقع فبهذا أيضا يرد على قول متهافت قال به أحد المتعالمين في الأولى الأخيرة قد رددت عليه في مقال نازل على الإنترنت حيث ادعى هذا المتعالم أن الحديث المتفق عليه لا يقال عنه إنه أعلى درجات الصحيحة إنما يقال هذا في المتواكرة ثم قال متعالما إنما المتفق عليه هو أول أقسام الحديث الصحيح وأما المتواتر هو أعلى درجات الحديث الصحيح فيرد عليه بهذا نقول له المتواتر لا يدخل أصلا في حد الصحيح ومصطلح عليه وإنما المتواتر هو تعدى هذه الدرجة أو هذه المرحلة من ناحية لا يبحث في أحوال روافه ولا في أسانيده إذا بلغ حد التواطر الذي بيّنه ولمون الحديث. فلذلك يقال أو يصح أن يقال إن المتطق عليه أي بين الأخرى ومسلم هو أعلى درجات الصحيح وممن قال هذا العراقي عبد الرحيم العراقي الرحيم في رفيه الفيته المسمى التفصيله والتذكره قلت اشتهرت ما الفيته العراقي حيث قال وارفع الصحيح مرويهما اي ايش اي ما رواه البخاري ومسلم وارفع الصحيح مرويهما فهذا العراقي قال هذا وأيضا قال السخاوي نعم رحمه الله في شرح شرح في الحديث العراقي أرفع الصحيح مرويهما أي البخاري ومسلم لاجتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة وهو مسمى بالمتفق عليه وبالذي أخرجه الشيخان إذ كان المدن عن واحد كما قيده شيخنا أي شيء الحافظ من الحشر يشير العراقي ما ثم قال هو يعني ما اتفق عليه أنواع فأعلاهما وصف بكونه متوافرا على هذا يكون متفق عليه على اقسام اعلاه المتواتر نعم ولكن المتواتر كما ما انا لا يدخل في حد الصحيح من ناحيه الاصطلاح من ناحيه التقسيم الاصطلاحي وان كان هو قد يشغث في جمله الصحيح من ناحيه الايه المعنى العام كلمه الصححه لا من ناحيه الاصطلاح فالاصطلاح لا متواتر لا يدخل في حد الصحيح من ناحيه الاصطلاح من المتواتر في درجه اعلى نظرا لانه لا يبحث في احوال رواته ولا يدخل في الشروط التي اشترطها العلماء في الصحه نعم هو قال ايضا الحافظ ابن حجر في النكت درس طيب نختبر هذا يعني نقل كلاما ثم قال نقل عن الحازمي أن الحازمي نقل كلاما عن البيهقي أنه لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاها شرط البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى من الصحيح فكذا قال الحافظ عن اللي يعني متفق عليه وهي الدرجة الأولى من الصحيح ها؟ وهذا الذي قد كنت أنا ذكرته وادعى هذا المتعالم أن, هذا من أن, أن, أن ما قد قلت هذا خطأ أني لما قلت عن المتفق لأنه أعلى درجات الصحيح قال هكذا متعالما يعني قال هذا جاهل يقول هكذا أني جاهل لأحسن لا التطرق من المتواتر والصحيح فقلت له أنت الجاهل أنت المتعالم أنك قلت كلاما يخالف الذي صرح به الأئمة عبر الحرور السابقة أنهم يعتبروا جميعا أن المتفق عليه وأعلى درجات الصحيح وأن المتواتر وإن كان يقال فيه نعم أنه أعلى شيء في المتفق عليه ولكن لا يفرخ ذي التفرقة التي تدعى وأحدثها يقول يقال على المتواتر أنه اعلى درجات الصحيح ومتفق عليه لا يقال عنه هذا متفق عليه قال يقال عنه انه اول اقسام الصحيح لا يقال انه اعلى درجات الصحيح هذه كلها خصصه يعني خصصته الكلام واهل الاهواء الذين لا يعني علم عندهم اصطلاحات اهل العلم التي استقروا على العمل ويعني لذلك بارك الله فيكم نقول إن قول القائل المتفق عليه أعلى درجات الصحيح هذا الصواب هذا الباب بالمعنى الذي قصده الحافظ في تعريفه للصحيح أنه قال وخبر الآحاد بنقل عتل تام من ضغط متصل السند من غير شدود ولا علّة هذا هو الذي يتنزل عليه الكلام كلام أهل العلم ويعني هذا المنداعي المتهافت الذي أنا عليه في مقالي ب القول الأمين في كشف حقيقة المتعالم الكذاب أبي اليمين أو اليمين منصوري أعرفه هو متعالم كذاب وقد ثبت كذبه عندي بيقين أنه كذاب يكذب كذبا لا يعني شبهة فيه يعني يكذب متعملدا في عدة مواقف وقد أثبت علي هذا عدد من الثقات الذين كان يصاحبونهم وأنه متعالم جدائعين وليس بعالم. وقد أثبت جهله فضحاه الله عز وجل في هذه المقالات المتهزة التي كتبها والتي عليها وبيّنت جهله الواضح فيها مارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى الله وسلم